بسم الله الرحمن الرحيم فل أعود برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاتق إذا وقب ومن شر نفافات في العقد ومن شر حافب إذا حسب